ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناتبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم من دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنَ هَذَا الَّذِي يُؤَذِّقُكُم إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لجوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِئَتْ وَجْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُنَّ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ